وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر الله في لألاء النجوم وحبك الغيوم الله عنده هزيم في الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواس الكبار في لألأ الله هنا انت ازي من النمل أنّا وأيّان ما مع الله والنحل يحسر رحيق ويحمي جناه بوخز الإبار مع الله في آيه وسوار مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العباد مع الله في لبأة النجوم وحك الغيوب وضوء القمام مع الله عند هزيم الروع. Allah, with Allah, He النجوم He الغيوم made القمر stars and He has made